إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزروا آزرة وزر أخرى ثم إلى رب بكم مرجعكم فيُنَبِّئُكم بما كنتم تعملون إنّه عليم بذات الصدور.